بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدمى وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت برب وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.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 شاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني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 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرك مرتاب الذين يجادلون فيه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 وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوءا وعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة, وإن الآخرة هي دار القرار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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق آل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غد وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلون انا فرعون اشد العذاب واذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا ان كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار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 قالوا أو لم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين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 هدوء ذكرى لأول الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدمك واستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقاء أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين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 ذالك مالله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 أجل مسمى ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له فإنما يقول له يكون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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفي يَأَيُّهَا النَّكَافِ إِلَيْنَا يُوجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون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 مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.